وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين عُدتُ عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا فَدَا رَبَّهُ أنأَهَا أُلَائِ قَومُ مجَمون فَسِْ بِعباد لَلًَا إكُمُ مُتَّبَعون وَاتتْركِ البَحْرَ رهْوَ إِهُ مدُادُ النُ فَمْ تَرَكُ مِن جََّاتِ وَعيون وَزُر عي وَمَقمِ كَرم وَنَعمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَكِهين كَذَلِكَ وَأَرَسنَهَا قَوْمًا آخُرين فَمَا بَكَت عَلَيْهِمُ السَّم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 وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ إِنَّهَا إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ فَاتُوبُوا إِلَىٰ بَأِيكُمْ إِن كُنتُم مُّصَادِقِينَ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 مَا قلَقناهُمَا إللاا بِالحقَقّ وَ إ أَكثَرَهُ لَا يَعلملَون